اهلا بكم مشاهدينا اختارت ج م ا ع ة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ليكون مرشدا ثامنا لها اهلا بكم فضيله الدكتور دكتور بديع انتم خارجون من ا ز م ة ك ب ي ر ة د ا خ ل ي ة بعد م س أ ل ة الانتخابات تطايرت فيها الاتهامات ووصلت لدى البعض انه كان هناك تزوير في الانتخابات ان هناك تلاعب الناخبين ان هناك اغتصاب من قبل مكتب الارشاد من هيئة مكتب تزوير لسلطات مجلس الشورى في في قبل مجلس أ ن هناك قيادات, قيادات لها وزنها التاريخي مثل الدكتور أ ب و الفتوح أ و لها وزن تنظيمي مثل الدكتور حبيب قد خرجت في هذا الموضوع أ ق و ل أ ن ه ا كانت ت ج ر ب ة ث ر ي ة نعم قد يكون فيها ملاحظات نعم قد نحتاج إ ل ى م ر ا ج ع ة لبعض المواقف وبعض ا ل إ ج ر ا ء ا ت لكنها س ل ي م ة م ئ ة ب ا ل م ئ ة بعد ا س ت ش ا ر ة المستشارين القانونيين ل ل ج م ا ع ة وعرض ما تم عليهم و أ ق ر و ا جميعهم ب أ ن ا ل إ ج ر ا ء ا ت س ل ي م ة تماما أ م ا الاتهامات التي تكال لهذه ا ل ج م ا ع ة فهذه ليست ج د ي د ة لكن على من يدعي أ ن يقدم الدليل نحن بفضل الله سبحانه وتعالى لسنا ج م ا ع ة س ي ا س ي ة كما يتصور البعض نحن ج م ا ع ة تحمل هذا ا ل إ س ل ا م بشموله وهذا ا ل إ س ل ا م فيه الخلق والقيم تسبق الوسائل والآليات فهذه ا ل آ ل ي ا ت التي نجريها من انتخابات ولوائح وما يتبعها من آ ل ي ا ت التعامل ق ا ئ م ة على قيم و أ خ ل ا ق ي ا ت إ س ل ا م ي ة أ ص ي ل ة يجمعنا فيها أ و ل ا الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته قبل م ر ا ق ب ة أ ي ج ه ة والحب في الله الذي يجمع صفوف الإخوان جميعا يجمع صفوف من أ د ن ا ه م ب س ل ا م ة الصدر كما يقول ا ل أ س ت ا ذ ا ل ب ن ا إ ل ى أ ع ل ا ه ا وهي ا ل إ ي ص ا ر هذا الذي يجمعنا لا يمنع أ ن نختلف ولا يمنع أ ن يكون هناك ملاحظات ونصائح بل تقدم بطريقتها بعد الاقتراحات والنصائح الشرعية المحترمة للقيادات والقيادات تراعيها وتجمع حولها كل الآراء ثم تتخذ القرار النهائي بعد التشاور في مؤسسة الجماعة تقدم ترعيها وتجمع تتخذ ثم مؤسسة في أ ل ا يحتاج ما حدث الاثار التي نتجت عنها لن أدخل كثيرا في مسألة الحاجة إلى معادلة مراجعة اللوائح أو أن الإجراءات كانت سليمة أو غير ذلك لكن معالجة أثار ما حدث ألا تحتاج الجماعة إلى مصالحة داخلية حقيقية خاصة من أن البعض ربما يقلق من بعض التصريحات لك قبل أن تكون مرشدا في حديث في الخامس من نوفمبر قلت من يختلف ملجأ الجماعة فليتفضل مع السلامة أن كانت أن من أن تكون من نوفمبر من أو أو أثار حدث مرشدا حديث خاصة كثيرا في غير حقيقية في في مراجعة ربما ما تحتاج سابقة مع مع بعض قد يعتبر هذا و ر س ا ل ة كنت قد كتبتها أ ي ض ا في أ ر ب ع ة يناير اتهمت من يختلف مع ا ل ج م ا ع ة بالافك والكذب و ك ذ ا ه ل إلى المصالحة أم ستتجه إلى التطهير أولا التأليف بين قلوب الإخوة أمر أساسي الله عز وجل ستتجه ستتجه أساسي ا أم أمر بين هو عز ل ذ ي يقوم م به أ ا نحن فواجبنا لم الشمل احتضان الإخوة لأن الإخوة الشمل الجماعة لم أم هذه ترعى أ ب ن ا ئ ه ا حتى من يعقونها اما من يقال ما يقال عني ف أ ن ي قلت أ ن من يخالفني إ ن س ا ن كما يتقولون إ ن س ا ن خارج على ا ل إ س ل ا م أ و إ ن س ا ن ليس ملتزما بدينه هذا أ م ر لم أ ق ل ه و أ ع ت ق د أ ن من قاله عليه أ ن يقيم الدليل الموضوعات التي طرحتها تحدست فيها تحدثت عن أ ن الابتلاءات والامتحانات التي تمر على هذه ا ل ج م ا ع ة تقوي صفها وتمتن وحدتها لا شك أ ن مثل هذه المواقف اختبرت فيها ا ل ج م ا ع ة وظهرت بعض الثغرات نحن ا ل آ ن نعالجها أ م ا لم الشمل فهذا أمر أصيل م في ج امر ع ة الإخوان ا ل س ل الحب والمودة ل م ي ن ا و و أ ف ة ا ل ت ي تجمعنا تاريخها ي ط و ل لا يمكن أبداً أن نهبل هذا التاريخ الطويل من العطاء أبدا هذا يمكن من أن ب م ق التضخيم ب موقف م الاختلاف مثل هذا الموقف هو الذي يظهر هذه ا ل ص و ر ة فنرجو أ ن يتعامل الناس ومن يحللون ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين لا يسمعون عنها بل يسمعون منها يعني هي المصالحة وليس التطهير الاحتضان المختلف وليس والتقدير ويمكن الجماعة الاحتضان من ممكن اقصائه لهؤلاء روح روح روح حضرتك الإخوة والود المصالحة الحب المختلف بالضبط كل يعني أ ق و ل لك أ ن حفيدي الثالث اسمه حبيب ل أ ن ي احب الدكتور حبيب حبا جما و أ ح ب أ خ ي عبد المنعم حبا جما وما بيني وبينهم وبين كل ا ل إ خ و ا ن وبينهم حب وود واحترام لا يفسد الاختلاف في ا ل ر أ ي لهذا الود وهذا الحب قضي كيف ستتعاملون مع ح ق ي ق ة أ ن خلافات ا ل ج م ا ع ة أ ص ب ح ت ش أ ن ا عاما ربما على غير إ ر ا د ة منكم أو تخطيط وقد أ ن ص انصار ر الفريق هذا و أ الفريق هذا أ ث ن ا ء الخلاف وسائل ا ل إ ع ل ا م إ م ا لطرح ارائهم أ و لتسريب معلومات عما حدث هل ستعودون ا ل أ م و ر إ ل ى ح ا ل ة الضبط والربط والسمع و ا ل ط ا ع ة أ م ستطورون هذا الأمر إلى حالة قبول بأن ما يخص هذه هو فتستغلونه الأمر حالة ما الجماعة كبرى جماعات المعارضة في مصر هو شأن عام فتستغلونه لإحداث حالة انفتاح على المجتمع وانفتاح أيضا إلى قبول على على بأن شأن مصر كبرى يخص في قواعد و ا ا ل إ خ نحن التي تعرفت على هذا الخلاف من وسائل الإعلام وليس عبر وسائل على وليس تعرفت تنظيمية عبر من ن في الفترات ا ل م ا ض ي ة كنا تحت ضغط يعني معطل لطاقات ا ل إ خ و ا ن ويحرم ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين من ان تقدم ما عندها من خير ليراه الناس وكان الأضواء الإخوان هذا الحدث الأخير بؤرة سلطت فيها الأضواء على جماعة الإخوان المسلمين سلطت على بؤرة فتعرف الناس عليها في موقف من مواقف أ ع ت ق د لو سلطت ا ل أ ض و ا ء على إ ي ج ا ب ي ا ت ه لكان شيئا رائعا لم يحدث في تاريخ مصر ولا في العالم العربي ولا ا إ س ل م ي ولا في تاريخ الجماعه ة الجماعة أيضا الأضواء ي فإذا ما سلطت الأضواء على الجماعة الآن تعالوا لتتعرفوا سلطت على ل ع ا ن ر ي د أن نريكم م ا عند جماعة الإخوان المسلمين هذه الجماعة العريقة الإخوان المسلمين الجهاد المشرف صاحبة الطويل والتاريخ هذه يحتاج من كل من يريد ان يتعرف عليها ان يقترب منها بكامل صحته وقوته وله الحق القانوني في ا ل ل ا ئ ح أ ن يستمر م ر ة أ خ ر ى يعني اللي بنتمنى أ ن يكون هناك دورتان ل أ ي إ ن س ا ن مسؤول عندنا ا ل آ ن مرشد سابق نعم نعم ترك مكانه باختياره و ر ض ا ه و أ ر ا د أ ن يعود جنديا في الصف نعم تعرف أن نقدا تعرف جميع التعبات في مصر والعالم مصر قدمت نقدا ذاتيا في الإسلامية الإسلامية حدث الحركة ذاتيا العربي خارج الحركة في في أو السياسية إ ل ا ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين لم تقم طوال تاريخها ب ع م ل ي ة نقد ذاتي سواء ل ل أ ف ك ا ر أو ل ل م م او ر س ا الطبيعي ت متى ت من ق للممارسات ا ج ا بصراحة أنا أصبت هنا وأخطأت هنا حتى على الأقل ا ع على ة أصبت حتى وأخطأت تثق ل ج ع ة الوطنية أنكم ك ت ف و ن ن في أ ك ك م م ج ع ة عادية ي ل س جماعة ربانية ليست جماعة كجماعة مباركة جماعة بشرية وحتى الحساب يكون بسيط ما ربانية الحساب عسير يعني يعني بشرية بسيط يكون يكونش ليست وحتى م ث ل النظام متى ت يمكن ان ق و ا بصراحة ا ل ن الخاص كان خطا وقد ادى حتى الى ان تقوم ا ل ح ك و م ة وقتها باغتيال الامام المؤسس الشهيد حسن البن ة الجماعة لو لا النظام الخاص ما جر عليه وعلى الجماعة هذه الويلات حضرتك فتحت أكثر من الموضوع النقد الذاتي النقد الذاتي لهذه الجماعة مستمر ولا يتوقف. لكن يتوقف هو ما اكثر انا انه لان الذي من نعم ممكن نعم كان يراقبنا مستمر جر حضرتك يرى إلا ما يحب أن يراه يحب هذه فتحت لا ما نعرضه نحن أ و ل ا عندنا س و ا ب ت و أ س ا س ي ا ت لا تنقض ولا تتغير、مم. لا بتغير ا ل ق ي ا د ة ولا بتغير المواقف、مم. لكن عندنا م ر و ن ة في التعامل مع الفرعيات、مم. وبالتالي نراجع في الفروع ما شاء لنا أ ن نراجع、مم. ونقبل ا ل ن ص ي ح ة فهي ض ا ل ة المؤمن أ ن ا وجدها فهو حق الناس بها قبلناها من كل من قدمها لنا ونحن ا ل آ ن على أ ت م استعداد في الفروع وفي تحسين الأداء أ ن نتقبل ا ل ن ص ي ح ة من جميع الاتجاهات ش ر ي ط ة أ ن يقدم ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ح ت ر م ة ا لا ل ئ ق ة ب ج م ان ع ة ا ا ل إ خ و ا ل ل م م س يكون ن أن لا ي ا ل أ م ر تشريحا ولا تجريحا ل أ ن هذا لا يليق بمن يقدم ا ل ج م ا بهذا ا ع ة ل م المكانة وألفاظ وأساليب تنزل عن هذا المستوى على سبيل المثال مات س وأساليب سبيل ت تنزل تنقد و وهذه ى على هذا ألفاظ ا ل عن ج م ا ع ة بشكل صريح أفكار الأستاذ صريح سيد قدب وهي على ما يرى كثيرون من أ ع ض ا ء الجماعه ة أو على الأقل على ا ا ق من د ت انها التاريخية أ ا ل ن ق ي د لافكار أ ف ك ر الإمام البنة ب ي ن م ا ن هذا ا ل ج ل الامام إ م ل إلى وسطية وتدرجية كان الأستاذ يدعو إلى التكفير والعزلة والاستعلاء والانقلابية ب قدب ن كان كان ة وسطية وتدرجية يدعو يدعو خ ت ل ف ا تماما ا عن ل إ م م ا ا ل ب ن لماذا لا يقال أن أفكار الأستاذ الأستاذ وتنظيم أفكار قدب قدب أن ولكن ض م م ت إ ل ي ه في م ر ح ل ة من المراحل عام خمس وستين لماذا لا يقال أ ن ه يختلف عن نهج ا ل إ م ا م البنا و أ ن ا ل ج م ا ع ة تنبذه نبذا كاملا ا ل ح ق ي ق ة أ ن الناس ت أ خ ذ بمفهومها هي عما تقدمه ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين ي التنظيم الخاص أنه كان لمحاربة المحتل ومقاومة الصهاينة في ن إنسان نظر أنه كان هل لو إلى الخاص لمحاربة المحتل ل ومقاومة س ف ط هل هذا يعتبر سب في وجه ا ل إ خ و ا ن المسلمين لو حدثت تصرفات ف ر د ي ة كما حدثت من أ ي تجمع بشري كما تفضلت يحدث فردية القيادة القيادة الرئيس يكن في قضية مقتل أمين عثمان؟ لماذا؟ هذه جماعات وطنية المصري يشعر يعد مسلحة أدانت السادات بد عثمان؟ تصرفات التصرفات انتهى متهما مقتل جماعات كانت وقتها والمجتمع الأمر أنور موقف نفسه ما لماذا؟ كان لا ألم كله إن بأنه أن هذه هذه لطرد ا ل إ ن ج ل ي ز من مصر بل ولمحاربه و م ت ا ب ع ة كل ا ل خ و ن ة الذين تعاملوا مع الانجليز إ ن ن ج ل ي ز أ مش عاد ا أدخل ل بحركة في ق القوى ا التاريخي الإخوان الوطنية المصرية شاركوا ش لأنه لم على فلسطين ينكر في في أحد أنهم أو ن مع حرب ضد نحو... إ 48 لكن, لكن, سؤال... لكن, الخاص... لكن هناك النظام الخاص تورط في قضايا داخلية النقراشي والخازم هناك ومنها قضايا داروية وحادث أحطاء تورط فردية في في قضية وتم رفض هذه التصرفات ا ل ف ر د ي ة من ق ي ا د ة الجماعه واعتقد ما دام ا ل أ م ر قد صدر فيه هذا القرار فليغلق الملف、نعم. الثانية سيادتك الأستاذ الأستاذ أيضا إليه بعيون الآخرين الأستاذ سيد قد عندما تفضل إليه ألف الأستاذ حسن الهضيبي رحمة الله تتحدث بأنك عن نظر بعيون حسن سيد سيد سيد عليه رحمة قضاء قد كتاب دعاء قد قد كنت أ ن ا أ ح د أ ر ب ع ة أ ش خ ا ص نسخوا هذا الكتاب بخط ي د ي لماذا وكان... وكنت أ ح ب ا ل أ س ا س ي ه قطب وما زلت حبا جما、م. عندما وجدت أ ن هناك بعض الشباب تحت ضغط القهر في السجن الحربي وجدوا فأدى رد أصدروا التصرفات لا يمكن أن يفعلها إنسان مسلم ف... فأدى بهم هذا رد الفعل العنيف للفعل العنيف أن أحكاما أن أن أن يمكن هذه بهم مسلم للفعل لا يقبلها شرع الله عز وجل ولا تقبلها ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين أ ل م يكن ل ل أ ك د ر بهذه ا ل ج م ا ع ة أ ن تنتظر حتى يخرج هؤلاء من السجن أ ب د ابدا عرض هذا الأمر على لا لا الأمر ض هذا ه الأستاذ ل ي ي يقولوا فقال ق لا لا هؤلاء حتى أن خرجوا لم يتناوله ا ل أ س ت ا ذ الهضيبي بشيء يمثل استاذه ا ل ق ب لكنه ت ح د ث عن فهم هؤلاء الشباب لهذا الفهم وفهموه فهمه فتصرفوا بعد فهم القطب تصرفات أخرجتهم من الجماعة من ل ي المسلمين أو تتهم بالجاهلية رئيس الجمهورية رئيس ل المثال هل جماعة الإخوان تتهم تكفر في رئيس رئيس الشعب أو الوزراء يعاونون من شؤون من يقول هذا الكلام يا استاذ حسين هذا أ م ر لا يقبل أ ن يعرض هذا السؤال أ ص ل اصلا طيب الشيخ القرداوي يوسف, لكن الشيخ يوسف القرضاوي أثبت ب ن و هو ص قاطعة ق هذا ما ا أن ه ح ر ف ي الأستاذ سيد وبالتالي الشيخ يوسف ليس من خارج الإخوة ليس من الآخرين العين والرأس نعم وهو قال واضح ليس ليس ذلك بشكل وأثبت سيد يوسف قدر وظن وهو من من نعم أن ه ذ ان ما الاحترام لا لا إلا الحاكم م قاله لا إلا يقود له كل إلى سيد تكفير وتكفير أطب م ع هذا و ه ليس ما ن ه ج ل لا ه ج و ا ن ي قاله و د إ ل أنا عند ا حيقف هذه ك ل لماذا؟ لأن م من ة س ي ف م ه ذ الاستاذ ا ف ه وهو م أ ص ل في يضمر تكفير يكفروننا يضمر الحاكم هؤلاء يكفرون لماذا فصلهم كانوا هؤلاء ا ل أ الهضيبي من ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين لأنه الفكر أن هذا وجد لا يمكن أ ن تقبله ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين وليس هو ا ل إ س ل ا م الذي تعلمنا وكنت أ ن ا أ ح د من كتب هذه الوثيقه ة لأني أعلم أن ذ الأستاذ هذا وهذه ا الإسلام الصحيح إلا بألفاظ فطفاضة منها كما الرسول الله بات شبعانا وجاره جوعان هذا؟ هو يفهم يفهم مسؤوليته عليه هل أفهم وأن يقول وسلم لم يقل كلمة صلى ليس يعقل سيد من من من من أدبية يريد أن من أن قب أ ن من بات شبعانا وجاره جوعان قد خرج من ا ل م ل ة وليس من المسلمين إ ذ ا فهم إ ن س ا ن من هذا الحديث الشريف وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هو الذي في فهمه مرض وليس أ ب د ا يلامم قال الكلام العبرة العبرة أن الناس الذين فهموا ما قاد إليه أفكار أغرقوا البلاد في العنف والتكفير قتلوا الرئيس السادات ثم جاءوا أغرقوا البلاد في العنف إليه بشيء في في أن ثم من العام التسعين ي ن و ت إ ل ى س ب ع ة وتسعين و أ ن ت تعلم وحتى、نعم. هناك أ ح د ا ث أ خ ر ى حدثت صحيح من تنظيمات أخرى لكن حدثت في ط اخرى ب ة وفي ي شرم ش ا ل وفي ي غ ه هذا هو إليه استخلصه وهو نهج ا ما قادت اليه أفكار الأستاذ إنما الشيخ القردوي علامة وحجة ومن رجال الإخوان الأوائل مبني على النصوص الأستاذ بما قواعد الإخوان فتبقى على نهج الإمام البنى يسوف وحجة ومن أو ثم مبني لم يتم قد نقد قد فتبقى سيد سيد تحصن على لكي على ل يكفي ع ت ع الاستاذ ل البنا ه ي وهذه كلها مفاهيم ن أ خ ذ منها الصالح وما وجدنا فيها شيئا فهم خ ط أ صححنا لذلك ا ل أ س ت ا ذ سيد قطب ر ح م ة الله عليه لو إلا هؤلاء ليتبرأ فعلوا قالها وسعه وجه وقد كان حيا ما مما نصا أن يقف في وجه هؤلاء ليتبرأ مما فعلوا وقد قالها نصا ل ل أ س ت ا ذ م أ م و ن الهضيبي ل أ ص ح ح هذه ا ل و ا ق ع ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة قال له بلغ عني والدك ا ل أ س ت ا ذ ر ح م ة الله عليه ا ل أ س ت ا ذ حسن الهضيبي أ ن ي على العهد الذي ع ه د ت ربي عليه في ج م ا ع ة الاخوان إ خ و ن والسلامين لم ي ا ا ل ف ه ل م يشز ع ن ه و أ ي لم أكفر أ ح د المسلمين إذن ت ح م ؤ و ي ة هذا ه ا ل ف هؤلاء ل ا ذ فهموا فهما خاطئاً كما يفهم من القرآن والسنة وأضيف لحضرتك قيادات هذه كما من الجماعات أقارون والسنة خاطئا القرآن قيادات لحضرتك عشت معهم انا في السجن وجاءوا ليعترفوا انهم يعتذرون الى ج م ا ع ة الاخوان المسلمين لما ا س ا و ا اليه وانهم يعودون بمراجعاتهم الى الفكر الوسطي ل ج م ا ع ة الاخوان الملتزمين بالجماعه ة تدرس ف ي ا المثال الى عمران التفسير الذي يقدم منقول بالنص ظلال القرآن هو تفسير اقل لما يقال عنه انه يعادي الوسطية على عنه يعني نبع سبيل منقول للأساذ سورة تفسير تفسير البناء يقدم من متشدد هو لا يا اخي ا ا ض ل ن ا أ خ ت ل ف مع حضرتك في هذا ا لا ل ر ن س و ر ة آ ل عمران ترتفع بمستويات النفوس ا ل م س ل م ة ا ل م ؤ م ن ة ا ل و ا ق ع ة تحت الضغط والقهر التفسير لا لا التفسير ا ولا ولا إنسان يعلق على أعواد المشانق ح مضطهد ويظلم ويضطهد يعلق ويعذب على ويقتل في السجن الحربي أ ل ي س ت هذه تحتاج إ ل ى أ ن ي اواسيه أ ن كانت صلته بربه سبحانه وتعالى ط ي ب ة فلا يهن ولا يحزن هل عندما أسري عنه هذا لهذا هذا ونقله القرآن الكريم يعتبر هذا لهذا المعنى يقاتلك يظلمك باطل لا أصلى أقول النصوص في طرق التدريس الموجودة في الكتاب الموجود عندما يعتبر أن من ومن استنتاج أنا استخدام بآيات تثبيتا كافر أسري طرق في في التفسير كاملا من تفسير ظلال ا ل ق ر آ ن الفارق بين ا ل إ خ و ا ن والجماعات ا ل ج ه ا د ي ة هو في الفكر و أ ن ك م لا تؤيدون حمل السلاح عندما كان يعود إلى الظلال ليفسر آيات القرآن آيات نعم وكل شيء وكل المواقف ا ل س ي ا س ي ة لا معالجه بالطريق الاستاذ سيد قطب ر ح م ة الله عليه تريد أ ن تتعرف عليه تعرف عليه من سلوكه لا, لا تتعرف عليه مما فهمت أ ن ت من كلامه أ و فهم غيرك من كلامه الأستاذ سيد قد كان أرق شخصية تعاملت معها وأحن إنسان وجدته يتعامل أرق وأحن سيد وجدته شخصية قد وشفافيته في التعامل مع ا ل ق ر آ ن لو ك ت ا ب ا ل تصوير الفني في ا ل ق ر آ ن لو قراته لكن الكلمات من ا الادبيه ا ل ا ق د ة التي ي أ خ ذ ه ا الناس عن, عن ق د و ة مثل ساسات قد ثم تتحول إ ل ى أ س ل ح ة في أ ي د ي شبان هؤلاء هم المسؤولون عن ذلك وليس ا لسسات قد ل أ ن الكلام ل ا ي ؤ د ي إ ل ا المفهوم ع ن ى ا ل م عند م ن ت ا ب ع ت ن ا ومتابعتنا دكتور ل ص ومتابعتنا قاله سيد النزيلي أن أحد ومتابعتنا ومتابعتنا ا ومتابعتنا ن ا ن م ت ا ب ع ت ن ا و م ت ا ا ل ع ت ن ا و م ت ا ر ا ل أ س ت ن ا أنا اسمح لي في د ق ي ق ة انقل لك اولا كلام ا ل س ئ سيتقطب لي、لا. عدت من ا س ي و ت ف س أ ل ن ي ماذا وجدت في اسيوط ل ت قلت له وجدت تعصب مسيحي إسلامي شديد. قال له اسلامي لي وماذا قلت للمسلم مسيحي وماذا ع اقنعه مع ان قال دينك قل له هل دينك يأمرك بهذا بشيء لي يأمرك اخيك المسيحي يأمرك ام أ ن تقدم له ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاره اليهود الذي كان يؤذيه كل يوم فلما توقف عن ايذائه يوما ذهب ليعود ليطمئن عليه لعل أ ص ا ب ه شيء إنسان سنة يعني بسنة أن أن سابقة الأستاذ سيد الشخصية وهذا الحديث في سنة 65 مايو 65 يعني قبل اعتقاله اليوعدا بعدها بسنة واحدة لا أفكار بهذه قبل هذه يقول لي أحد أن هذه أفكار سابقة. أقول لحضرتك في أحد قط الذي قال عنه رجل و في كتاب ر ج أ م ر ي ك ي يتحدث عن سيد ق ط يقول هذا الرجل تكرهه الحكومات ا ل م س ت ب د ة والشخصيات ا ل ظ ا ل م ة ل أ ن ه وقف في وجه هذا الاستبداد والظلم بالجهاد السلمي وأيقظ الشعوب الاستبداد السلمي مواجهة هذا الاستبداد أما كلام أخي سيد أكرمه الله وقال نزيلي أكرمه سيد وأيقظ في أخي ف أ ن ا أ ع ت ق د إ ن كان قد قال هذا فهو يعني ليست هذه ا ل ص و ر ة ا ل ص ح ي ح ة لما ينقل لماذا ليس كالسبب الماعي نعم. السبب الذي لم نتعود عليه لم ولذلك يستغربه أن لك ولكل الإخوة المشاهدين ولكل من يسمعنا الآن جملة أرجو أن يتفحصها كل إنسان يهاجم جماعة الإخوان المسلمين في في يراه يستغربه نزيهة فيخرج يخرج ويبقى يبقى أضيف يسمعنا يتفحصها يهاجم إنسان انتخابات جماعة عبد خروج مصر أرجو نتعود نعم أحد تحدث من من من أن أن ا ل أ س ت ا ذ صبري عرف الكومي أحد محكوم بالإعدام خمسة عليهم في 65 رفيق ا ل أ س ت ا ذ سيد قطب سوى الجنب بالجنب وال والألم بالألم وال والأذى بالأذى والإعدام بالإعدام خفف عنه إ ل ى خمسه وعشرين سنه مؤبد ل ي هي س ت ل أ ن ه أ خ ذ ع ي ن ة أ خ ر ى لو أ خ ذ ت ع ي ن ة من دمنا لوجدت أ ن ن ا هذا النموذج الطيب مع ا ل أ خ ط ا ء البشريه ة التي ل ن ق و التي عندما ا خرج أ س ا ذ ص ب ر عرفة ع نقولها د يتحدث أحد م مفتي جماعة المسلمين لماذا لم ا الشيخ الخطيب الإخوان خرج خروج هؤلاء عن و فيها إقصاء القطبيين وإقصاء الأزهريين لما لم يتكلم الدنيا إقصاء وإقصاء لماذا عندما أقاموا ق لم ولم أحد د ع عندما طالبنا ب أ ن يكون هناك مؤسسيه وشوره و ا ل ع و د ة إ ل ى مجلس الشوره في انتخاب عضو جديد أ و أ ع ض ا ء جدد أ و حتى تجديد المكتب ولما دخل ا ل أ خ عصام العريان أ ك ر م ه الله إ ل ى هذا المكتب الشاذ لم يتحدث أ ح د عن دخوله لا قائل قال دخل لأنه الكلام لا الأمر كان نتيجة رائعة لأن ها كذا ها كذا كان رائعة صاحب القرار سيد ويسمع مطيع يكون يكون نتيجة الأخير أنه ك ا ن ع ض و م ج ل س ا ل ش و ر ى في ا ن ت خ ا ب ه و الفيديو خ ت ي ا ر ه إ خ و ا ن ه ع ا ا ل م ش ه ن ن فاصل قصير ثم ع د إ ل ى م ت ا ب ع ة ا ل ح و ا ر مع ي ه ولا تنس الضغط م على الاعجاب م ن ل إ وتتمكن ا ن حركات من التراكم ا والتزام أ ع ض ا ئ ه ا بأن تكون لها موازنة بالملايين هذه الموازنة بالملايين تكون موازنة الموازنة لها هذه لا يعرف أ ح د من أ ب ن ا ء ا ل إ خ و ا ن في المستويات ا ل و س ي ط ة ولا في مجلس الشوره حتى ولا في القواعد كيف تدار ولا يمكن أ ن يترك الأمر فقط طبعا هذا فوق العين والرأس لكن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحاسب عماله على البلاد ما هي وسائل ضبط الشفافية في التعامل مع الأموال أليس صحيح أنه حدثت حالات للتقوى لكن عليه على أليس أنه مع فقط فوق في ضبط حتى حدثت هي صحيح أن منه بين توفي فخلط عضو م الم ه الخاص وبين ا الجماعة وحدثت مشكلات ل وحدثت ث ك يكن ر ة الحياة وحتى وهو لو على قيد ا ت هناك ا ش ف ف يمنع ة لو كانت هناك ر ا ق ب ة م مجلس الشورى مثلا ألم م الشورى لو للحسابات كان هناك تدقيق للحسابات ألم يكن ن تدقيق ي هذا أ ي شبهات أنا أشكرك على هذا السؤال.、No. لكني أحب أن لكني نقدم بين يدي هذه المعلومات إغلاق 78 شركة من شركات الإخوان من هذا السؤال المعلومات إغلاق شركات مالهم الخاص شركة على هذه يدي تحت ح ج ة غسيل ا ل أ م و ا ل ودعم تنظيم ا ل إ خ و ا ن المسلمين إ ذ اتريد جاء أخوة ب ع إ ل ك بمبلغ م ل س ا ع ة إخوانه、لا. أتريد مني أ ن أ ع ل ن هذا ش ف ا ف ي ة حتى يتم القبض عليه ومصادره ش ف ف ا الداخلية ا ي ة مجلس ل ش و ر ى نحن لا ننفق, الب... نحن لا ننفق إلا من جيوب الإخوان المسلمين لا إلا جيوب و أ ع ت ق يقول أننا تلقينا د أتحدى دعما من من إنسانا أننا ج ه ة ما、لا. او م ؤ س س ة ما او د و ل ة ما كائنا ما كان ت مهما كان حبنا لها وحبها لنا、نعم. نحن لا ننفق الا من جيوبنا واذا طلب من الاخ ان ينفق عليه ان ينفق انا التمويل من التزام الاعضاء اتحدث اي خارجي انا عن من عن تحدثت اتحدث عن, أي مصدر لكن أنا أتحدث عن طريقة أنا معك أتمنى أن يتم التعامل لم لكن الانفاق مصدر اتمنى الجماعة طريقة الكبرى هذه عنها بهذا العظيمة بالمستوى اللائق بها لا أ ن يكون التعامل على المستوى ا ل أ م ن ي فقط أ ن ا أ ط ا ل ب بالتعامل مع هذه ا ل ج م ا ع ة المباركه ة صاحبة ا ل ج ا التاريقي د والقدر العظيم والانتشار في العالم في أ ك ث ر من ثمانيه وثمانين دوله و أ ن يكون هناك تعامل على هذا المستوى لا أقول ملاحقة لأن اللفظ ملاسي وتقلدت الجامعة وفي غيرها وكل عامل الأطباء وهذا الـ هذه الـ تريد الآن عندما جئت أن تقول مثلا لي الأموال كأستاذ جامعي مناصب نقابية غيرها نقابة عندما مرشدا قيادي يأتي فيقود مؤسسة ما أو منظمة ما يا جماعة تشرحوا انفاق أنت تأمين أن كأي يأتي أو أريدكم أن فيقود وفي وفي ترون يمكن مؤسسة منظمة يتم انفاق الأموال كيف يتم كثيرة غير تريد تريد كيف كيف جئت انفاق ما نحصل عليه من م ح ب ة أ و التزام ا ل أ ع ض ا ء ماذا س ت ف ع لكي ل ت ت أ ك د من هذه تنفق في ا ل أ و ج هذه الصحيحة ه م س ؤ و ل ي ا ت ب ي ن يدي ولابد الله ولا بد أن أ ق و وأنا واسق م بها هؤلاء ا لأن أ ل في ر ا ا د ل ذ ن يتضوعون و ب أ م ا ل ه م و و ي ن ن ف ق ا ابتغاء مرضات الله ت ر لا ي ن ظ و ن ج ز ا ء من أحد و ل ا يأخذوا مال يريدون أن أ ح د ولو ل م ي م ا و ح د ا لكن أن أرجو يتم ه ذ ا التعامل عندما تعطى هذه الجماعة قدرها واحترامها ويتم تعامل الدولة معها تعاملا نعيش قدرها الدولة واحترامها ويتم أما بها هذا الجو الذي فهذا الجو لا هذه فيه يليق جو في ي سمعت ح تتحدث أبدا بالذي ن ه س م ع من حضرتك في خطابك ا ل أ و ل عندما أ ع ل ن ت أ خ ب ا ر اختيارك مرشدا ثامنا ل ل ج م ا ع ة كلاما طيبا ل ل غ ا ي ة فيما يتعلق بإخوتنا المسيحيين شركائنا في الوطن وتحدثت عن ا ل م و ا ط ن ة و ا ل م س ا و ا ة والنسيج الواحد لكني راجعت لحديث اجريته مع اليوم السابع في نبمبر انك انني الناس لان ان نساتك ان المرأة الامة لهما اختارهما رغم تعلم ومعرفتك الرئاسة وترفض اختيار غير شرعي فوجدت بفقهك ومعرفتك أن فقهاء تقول ولاية والقتيل لو ضد حتى ذلك هناك حق و أ ص ل ا من م د ر س ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين أ ق ر و ا هذا ومنهم يعني الدكتور العوى و ا ل أ س ت ا ذ يوسف الفقيه العلامه يوسف القرضاوي و ا ل أ س ت ا ذ طالق البشري وغيرهم كثير أفكاركم الكلام ولكل الحديثة يبدو بعيدة الإسلامية الذي قلته بالتحديد أن هذا اختيار الفقهي المدرسة اختياره لماذا المواطنة زالت قلته ما ما تجاه هذا أن أنجزته أن عن حتى لأنت لكن أبيه قلت, قلت ان هناك اختيارات كان لنا أن يختار ما يشاء ثم يعرض الأمر الذين هذا خ ي ا ا ر ل فقهيه ولغيرنا الأمة في اختيار حر نزيه يعرض الكل عليها برامجه ومرشحي دون أو أو برامجه قلت حتى إ ذ ا اختار الناس هذا فهو ر أ ي غير شيعي لا ي س ا خ ت ي ا ا ر غ ي ر ر ش ع ي ل ان و ا ف ق ع ل يوافق ه هل تعتبر شرعي غير ل تعتبر السلطات السلطات باختياري مصدر مصدر أن الأمة مصدر السلطات؟ الأمة مصدر السلطات وأنا ا ل ه هذا أرفض هذا ي نفسي ا أرفض من ومن م ج ع ت تختار ي أما أن ا ل أ م ة ف هذا ش أ ن ه ا و و م س ل ي ا ت ه ا بين أدي الله ح ض ر ت ك قلت ف ي حديث ي أ ض ا أنك س ي د جمال مبارك له حق الترشيح و إ ذ ا أ ت ى بانتخابات ن ز ي ه ة ف أ ه ل ا وسهلا هذا الكلام قاله اليوم بالحرف تقريبا في حديث ل ص ح ي ف ة المصري اليوم أ ح د أ ق ط ا ب الحزب الوطني و أ ح د أ ق ر ب الناس إ ل ى س ي د جمال مبارك وهو الدكتور حسام ب د ر و ل ف فما الفرق بينك ماذا قال, فما ال... قال المعنى بالظبط قال أنه إذا المجد نفس أنه تم هذا أنا أنا هذا ما أطلبنا به أن وأن تمام تمام أي أي هذا تعديل يتم وانت أ ن تفتح ل على المساواة ل ف ر ر ص جميع مستوى أمام م ا ي ش ح ق الفارق د م من ما ما أي أطلبنا وأنت بينك كان هذا هو زعيم أ ك ب ر ج م ا ع ة م ع ا ر ض ة وبين أ ك ر معارضة قوة و ب أ ق ر ب الناس في الحزب الوطني الى السيد جمال ي م ب ر ك نحن عمليا أنت كجماعة معرضة تقول أنا لن ل توريث انت انا ضد اقف ك م ح ن ضد التوريث لان هذه ا ل ي ة لا تقبل ديمقراطيا نحن نعلم ان مصر مو... تخلصت من النظام الملكي الوراثي منذ اكثر من خمسين عاما ض ك اكثر ملكية تعرف التوريث لن يتم بتحويل مصر إلى ملكية. التوريث وحيتم انتخابات وليأتي من يأتي مصر ان الى ايضا خلال من من من لن بانتخابات نزيهه اما اني مبكرا اعرف من س ي أ ت ي بانتخابات نزيهه فهذه ليست ا ن خ انتخابات ب ا ت ز ي في ه ا ضللنا نحن ن لحظة الى اخر لحظة في انتخابات جماعة ا ا ل خ و ن ا ل ل م س م ي ن نعرف من سيختار الاخوان المسلمون لا لا لمكتب الارشاد ولا يدل سيختار عضوا مرشدا ما ه ذ ا ع ل ي ه ان الانتخابات تأتي في نهاية الاجراء بالشخص الذي يختاره الناس اما ان يكون هذا الامر مسبقاً معلوما تأتي مسبقا في هذا ومعروضا ثم نقول أ ن ا ل آ ل ي ا ت ستترتب وتعد كي تقدم هذا ا ل إ ن س ا ن هذا أ ع ت ق د أ ن ه تغيير في ا ل آ ل ي ا ت ليوافق المطلوب الوصول إ ل ي ه في النتائج هل مثله جمال مبارك ضمن آخرين للرئاسة لا نعارض ترشيح الأستاذ جمال مثل لا العرض على الشعب المصري تعارضون ترشيح ترشيح يتميز نعارض عن مبارك مبارك مواطن مواطن آخرين مصري شريطة مصري طريقة ضمن أن أي أي في و ب آ ل ي ة تسمح بالاختيار الحر النزيه دون قهر أو ضع اوضاع استدد فصائل معظم ق ى ا ا ل م ع ر ة ل ل ن خ ب ة ا م ا الإخوان الأستاذ هؤلاء يقولون لا ليس من حق جمال مبارك الترشح لأنه ستكون له في الدولة المصرية ومن أجهزة الأمن المصرية ومن قوة الحزب الوطني والحكومة مزايا تميزه عن النار انتخابات ر مدرسة وغيرهم حر ض ة أجهزة قوة نزيهة ومنهم يقولون ستكون ومن ومن من فهمي من تمزيزه لأنه عن وعن له هذه ليس زي في حق إ ذ ن هذا يناقض الانتخابات ا ل ح ر ة ا ل ن ز ي ه تشكل ح ك و م ة تقوم بالانتخابات م ؤ ق ت ة كما يحدث في كل العالم الحر ساعتها لن يكون هناك ضغط لا من جهاز تنفيذي ولا من ج ه ز ة وطنيه حكوميه س مصر ك ل ا أبناؤه جميعا تحت قيادته المساواة أما ويكون يترك أن قدم على تحت الانتخابات حزبا يطيح في ا ل أ م ة كلها ليمتص دمها فهذا أ م ر يعني تفضيل أ ح د ا ل أ ب ن ا ء على ب ق ي ة ا ل أ ب ن ا ء وهذا ما أ د ى إ ل ى تضاؤل كل ا ل أ ح ز ا ب ا ل أ خ ر ى وعدم إ م ك ا ن ي ة أن تنمو سيدنا ي عقوب ع ل ه وعلى ي ان الصلاة والسلام ع د م ميز ا ابنه الذي ي س ت ح ق التمييز ا ك ن ت نتائج ت هذه هذا ا ل م ي ي يستحق ز رغم أنه يستحق ف م ب ا ل بمن لم يستحق التمييز بل لا بد أ ن يوقف عند حده لما فعله في هذا البلد لا تعارضون لمجرد المعارضة تقول للمحسن رسالة إلى الحكومة المصرية إلى الدولة المصرية ربما يتوقف مسلسل الحاق الإخوان الكف تعارضون إذا وإذا أساء هنا ربما محاكمات مصادرة أحسنت أسأت. تهدئة يتوقف عسكرية عن وأنكم أو في شركات تابعه ة للإخوان المسلمين نحن لم نكن في يوم من الأيام يوم نحن نكن من في غير ذ ا عندما ا حتى ت ع ق ل ن وسجننا ا و و ح ل ن ا إلى عسكرية. ثمان عسكرية. ثلاثين ألف معتقل محاكمات ثمان محاكمات عسكرية عسكرية عشر س في ن و ا ت ل ن المسلمين في رقبة هذه ا ح ك و ا المتتالية ت م خ ة عشر أ ف سنة سجن ل ن ل ق ا ا أساتيسة جامعات وأطباء د ت م و ه د س ي في ن أنا أذكر في هذا المقام كلمة للمهندس عزيز صدق ي رئيس وزراء مصر السابق قال نحن نعتذر و ن أ س ف أ ن حرمنا مصر من مجهودات هذه ا ل ج م ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة سنين طويله ة ل كل اختلف الصحة دائما عن أنظمة وقمعية لم تصف الأنظمة لا بالفاسدة ولا في وجه الفساد ونطالب الأنظمة أن تتوقف عن هذا الفساد وهذا الظلم هذا ما قلت عندما نعم عاكف عن وقمعية عن ربنا كانت أنظمة نقف أن حدث دي تحدث دائما فاسدة ما هذا خطابك أستاذ أحراك هذا وهذا هذا وجه بس برضو تصف تتوقف في هل يعني يمكن القول أ ن ن ح ن ا سنشهد م ر ح ل ة تكون فيها ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين ب ع ي د ة عن الحراك السياسي بمعنى دفع البلد في اتجاه ت ط و ر د ي م ق ر ا ط ي ا ل م ش ا ر ك ة في المظاهرات ا ل م ش ا ر ك ة في ا ل أ ع م ا ل التي تعبر عن م ع ا ر ض ة ص ر ي ح ة للنظام المصري وستكتفون فقط بالنزول إلى الانتخابات العامة وستكتفون فقط لانها م س أ ل ة تتعلق ب ه ي ب ة ا ل ج م ا ع ة قبل ان تكون م س ا ه م ة في تطور الوطن ستظل جماعة الإخوان المسلمين استمرت سيكون بالوسائل السلمية فعالياتها التي الفترة فعاليات تحقق الاخوان على عليها طوال الفترة الماضية لاننا نفعل هذا لانقاذ مصر مما هي فيه مصر في كل ما سيكون من فعاليات تحقق لمصر بالوسائل السلمية الديمقراطية والحرية جماعة مصر مما مصر امنا ما من هذا هي فيه في وان تعود مصر الى عافيتها لان مصر الان م ر ي ض ة ولا يرضي احدا ان تستمر على هذا الحال مصر امنا جميعا مسلمين ومسيحيين ح ك و م ة و م ع ا ر ض ة ننقذ امنا وهيا نتكاتف لننقذها مما اصابها ممن ا م ت ص دماءها وقزموا حجمها ل ن ع د بمصر ل اللائقة مكانتها بها ا وهذه ل ج م ا المباركة ع ة تقدم د ي ه ا لكل من يريد أن في إنقاذ البلد لاني من ان يعاونها انقاذ يريد في أ ذ ك ر أ ن أ ح د مسؤولين ا ل د ا خ ل ي ة جاء لزيارتنا ا في السجن ونحن في ق ض ي ة النقابيين وعندما س أ ل ن ي ماذا كنتم تفعلون قبل حضورك للقائي قلت له جلسنا نقسم بعضنا حسب النقابات إ ل ى مجموعات واعطيت كل م ج م و ع ة منهم ق ض ي ة أ و قضيتان من قضايا التي تشغل مصر وتهم أ ه ل ه ا ل أ ن ن ا تعلمنا من ق ر آ ن ن ا الكريم أ ن سيدنا يوسف وهو في السجن أ ن ق ذ مصر ب خ ط ة ز ر ا ع ة القمح س ب ع ة سنوات ولم يطلب أ ن يخرج من السجن قلت له نحن سنجهز هذه أ ي ض ا ونحن على أ ت م استعداد أ ن نشارك في علاج مشكلات مصر وتقديم الحلول لها ش ر ي ط ة أ ن تمتد إ ل ي ن ا أ ي د ص ا د ق ة م خ ل ص ة تطلب هذا من ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين بحجمها وكفاءاتها ورجالها وتخصصاتها المتنوعه ولا تحرم مصر ب أ ن له لهجته ا ل ح ا د ة وخطاباته ذات الطابع العنيف هل أحبه لأنها قاله بها هذه إلى صفقات حقيقية ولكن السطار الدولة المصرية أنا لفظ الصفقات لا أحبه لأنها تعني تنازلات نحن وقد كان الأستاذ عاكف بنفس اللفظ الذي للنظام الحاكم البلد ستسعون بنفس صفقات تعني مع عاكف وراء وقد من أنا كان أننا نريد أن نمد أيدينا للنظام الحاكم كي ننقذ يقصد حقيقية كي وقال نحن على أ ت م استعداد نمد أ ي د ي ن ا إ ل ى النظام فمن مد يده إ ل ي ن ا منذ هذا التاريخ نحن مددنا أيدينا وفتحنا قلوبنا زلنا وسنظل ولكن أين إن الحكومية محصلة الحركة وما المؤسسات المعارضة مصر المتعارضة أدائها الاستجابة الجهات القوى هكذا ليس في في فقط صفر إلى إلى كل هذه أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ق و ى م ت و ا ز ي ة ل م ص ل ح ة و ا ح د ة ولهدف واحد ن ك ت م ع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه والمتفق عليه كما قال ا ل أ س ت ا ذ عاكف أ ك ر م ه الله كثير والمختلف عليه قليل أ ي ن هذا الاتفاق وهذه ا ل أ ي د ي م م د و د ة من هذه الجماعه ا ل ض خ م ة الجماعه الام إ فضيلة الأستاذ د ك ت و ر محمد بديع المرشد العام الثامن ل ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع ق ن ا ة الجزيره ة الجزيرة أشكرك وأشكر حسين الجزيرة على ذ هذا ه مشاهدين الفرصة الطيبة أما أنتم مشاهدين العزاء فحتى لقاء عبدالغني القايرة فحتى آخر حسين يحييكم أنتم من